وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا الطَّيْرُ بَكَّ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَجِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ فَمَا لَنَا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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ندمرناهم ان ندمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا إِ فِي ذَلِكَ ل آيَتَ لِقَوْمِ يَعلَمُود وَأَنْ جَيْنَنَّذينَ آمَنُوا وَكَذُ يَتَّقُد وَلُوقَن إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفَاحِشَة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الذجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم